وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ آيَ كنا كُنَّا تُرَابًا لفي لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ الذين الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أصحاب النار هم فيها خالدون